ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما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 فَلَنَقْصَصَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِهِمْ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِيْلُهُ فَقُلَاءِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَسَتْ مَوَازِيلُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بَأْياتِنَا يَظْلِمُونَ ولقد مكنا لكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ الَّتَّسْجُودَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ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 لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين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 فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وناداهما ربهما أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عدو مبين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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون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 من في الحياة الدنيا قاصتين يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطل والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله, وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا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 يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي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 هم غسلوا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياض وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن سوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري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 يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونعدى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 إن رحمة الله قريب من المحسنين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 فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أقاهم هودا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 قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين او عجبتم ان جاء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 قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين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 ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فان جئناه والذين معه برحمه منا وقطعنا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 وَبَنَوْا وَأَقَمُوا فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 ولو قن إلَّا لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون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 سَأَجِئْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا صَنוًّا وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَاهُمْ شُعَيْبًا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 قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ اِسْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ربنا الرَّحِيمِ رَبَّنَا كل بِمَا تَعْمَلُ وَاعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُ وَاعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُ وَاعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُ وَاعْلَمْ بِمَا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 الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين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 إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مست آباءنا الضراء واستراء فأخذناهم, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى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 ياهم بس ناضحون وهم يلعبون فأمنوا مكر الله فأمنوا مكر, مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون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 حَارَتْ فِي الْفِرْعَوْنِ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون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 وبطل ما كانوا يعملون فاغلبونا لك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 لأقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلب أنكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا.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 قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال منسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه هم ينكثون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 يعرشون وجاوزنا بِبَنِي إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة. قَال إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال اغير الله ابغيكم وَهُوَ وهو فضلكم على العالمين واذا اينجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم, يقتلون أبناءكم وَمَنْ يَسْتَحْيِيُنَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عظيم وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقال موسى لأقيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا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 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء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 قال ابن ام إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا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 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة انا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإيجي ليأمرهم بالمعروف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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وغطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما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 كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإلّى قالت أمّة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم على بين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أن جيل الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ولموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْ لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِلَّا تَأْلَنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ العذاب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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تَعْقِلُونَ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْنًا تَقَنَّى الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ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 أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا ورفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه أو تتركه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 وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وأملي لهم إن كيدمت أَو لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِنْ جِنَّةٍ إِنَّهُ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقتَرَ بَاجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيفٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَا لَهُ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 لكل نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله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 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فَلَمَّا تَوَشَّأَ حَمَلَتْ حَمْلًا قَفِيفًا ثَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهِ رَبَّهُ مَا لَئِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحٌ جَعَلَ لَهُ شُرَكًا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 تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلُهُمْ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِيَ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُلُهُمْ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ أَمْ لَهُمْ قل يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون فَلَا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 وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وَأَعْرِضْ عن الجاهلين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 إلى مستهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا مبصرون وإخوالهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْصِتُ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُ وَإِذْ كُرَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَظْلُعُ وَقِفَتُمْ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْعَافِلِينَ